الخلاف بين الناس ك ث ي ر ة والاشكال أ ن يستغرقهم الخلاف في دوامات من الصراع و بؤر من الخلاف تعطل الطاقات وتقعد بهم عن المقاصد ولذلك الائتلاف أ ش ر ت إ ل ي ه بالفقه والفقه هو ليس مجرد ا ل م ع ر ف ة إ ن م ا ا ل م ع ر ف ة ا ل ع م ي ق ة التي تصل إ ل ى كنه الشيء وجوهره فالفقه هو العلم بدقائق ا ل أ م و ر و ا ل إ ت ل ا ف الذي هو الاجتماع مع ا ل م ح ب ة ومفردها الفه هي ليست من ا ل ص ع و ب ة بمكان فمن السهل إ ن وفقت أ ن تصطنع ا ل أ ح ب ا ء و أ ن تجتنب ا ل أ ع د ا ء ولكن إ ذ ا غابت المعالم ا ل أ س ا س ي ة في ا ل أ خ ل ا ق والمنهج يصبح ا ل إ ئ ت ل ا ف يحتاج إ ل ى فقه وهذه ا ل م ح ا ض ر ة كما سوف تعرفون بعد قليل أ ر د ت ه ا قواعد ع ل م ي ة وقضايا ومسائل ف ق ه ي ة مجرده عن التشخيص الغرض منها ق ي ا د ة الناس إ ل ى الائتلاف حقا ولذلك ب د أ ت ه ا بمحاول وهي م ق س م ة إ ل ى أ ر ب ع ة محاول المحور ا ل أ و ل أ س ب ا ب اختيار الموضوع و المحور الثاني المدخل عبر فقه الخلاف والمحور الثالث كيف نضيق الخلاف و المحور الرابع معالم في طريق الائتلاف لماذا وقع الاختيار على فقه الائتلاف اولا لانه الفقه الغائب يمكن ان ا س م ي ح ق ي ق ة الفقه الغائب كثيرا ما يتحدث الناس عن الخلاف ولكن كيف نتجاوز الخلاف بنقاط ع ل ي ع م ل ي ة أ ع م ق تعبر بنا نحو الائتلاف ولذلك يقول شيخ ا ل إ س ل ا م نوتي ميه رحمه الله تعالى من القواعد ا ل ع ظ ي م ة التي ي ج م ع ا ل د ي ن هذا ا ل إ س ل ا م من أعظم يجمع قواعده التي يجمع الدين ت أ ل ي ف القلوب واجتماع ا ل ك ل م ة و إ ص ل ا ح ذات البين و أ ه ل هذا ا ل أ ص ل هم أ ه ل ا ل ج م ا ع ة والمخالفون لهذا ا ل أ ص ل هم أ ه ل ا ل ف ر ق ة كل من لا يسعى إ ل ى ت أ ل ي ف القلوب واجتماع ا ل ك ل م ة و إ ص ل ا ح ذات البين هذا ليس من أ ه ل ا ل س ن ة في هذا ا ل أ ص ل العظيم يقول رحمه الله ومن القواعد ا ل ع ظ ي م ة و ج م التي ا هي جماع الدين يعني تجد أ ن اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في عقيدتهم في ا ل ص ف د ي ة في ا ل و ا س ط ي ة في ا ل س ف ا ر ي ن ي ة في ا ل ط ح و ي ة يتحدثون عن ا ل إ ل ف ة والاجتماع ونبذ ا ل ف ر ق ة والاختلاف ث ا ن ي ا ً اتساع مساحات الخلاف بين الناس بسبب عدم التقيد بالضوابط ا ل ش ر ع ي ة في الخلاف ثالثا كثيرا ما تطرح ق ض ي ة ا ل و ح د ة ا ل إ س ل ا م ي ة ولاسيما عند تكالب ع ل م ا ن ي ة وعندما ي أ ت ي ن ا ا ل أ ع د ا ء من الكفار يصبح من الشعارات ا ل ج م ي ل ة ا ل ن ظ ر ي ة التداعي إ ل ى و ح د ة إ س ل ا م ي ة ولكن يؤسف ن ي أ ن هذه ا ل و ح د ة ا ل إ س ل ا م ي ة لم تتحقق إ ل ى يومنا هذا والسبب أ ن ه ا في ا ل إ ط ا ر النظري ولم تنزل في حيز التطبيق و ا ل م م ا ر س ة والسبب إ م ا لعدم م ص د ا ق ي ة الطارحين للشعار ل أ ن بعض الناس يطرح شعار ا ل و ح د ة ا ل إ س ل ا م ي ة من أ ج ل الاستقطاب ومن أ ج ل أ ن يستقطب ا ل آ خ ر ي ن ولذلك جسور ا ل ث ق ة بين الجماعات والتيارات و ا ل أ ح ز ا ب التي ي في ايقاع ا ل إ س ل ا م مع تباينها جسور ا ل ث ق ة م ف ق و د ة ولذلك ا ل و ح د ة ا ل إ س ل ا م ي ة التي طرحت ل ل أ س ف الشديد أيها الإخوة ل أ ن ه ا لم تقم على فقه الائتلاف وفقه الائتلاف يدعم برنامج ا ل و ح د ة ا ل إ س ل ا م ي ة ثالثا الموضوع رابعا الموضوع يتعلق م ب ا ش ر ة ب ا ل أ خ و ة ا ل إ س ل ا م ي ة فقه الائتلاف له ع ل ا ق ة ب ا ل أ خ و ة ا ل إ س ل ا م ي ة الاسلام ت تقوم ي ل إ أ ص ل ا يقوم على هذا الود وعلى هذه ا ل م ح ب ة يقول سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أ ش د ا ء على الكفار رحماء بينهم يا ايها الذين آ م ن و ا من يرتد منكم عن دينه فسوف ي أ ت ي الله بقوم ي ح ب ه م ويحبونه أ ذ ل ة على المؤمنين أ ع ز ة على الكافرين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين هذه المعاني م ع ا ل ق و ة ا ل إ س ل ا م ي ه ق ا ئ م ة أ ص ل ا على ا ل ا خ ت ل ا ف لا على الاختلاف سادسا اختلال كثير من المفاهيم و ا ل أ خ ل ا ق في زمن الخلاف أ ي ه ا ا ل ا خ و ة إ ذ ا وقع أ ي خلاف من اشكالاته أ ن المفاهيم تختل فيصبح الولاء والبراء لا يقوم على أ س ا س ا ل معتقد إ ن م ا يقوم على أ س ا س ا ل مواقف الخلاف إ ذ ا كان ربما يكون لك في هذا الخلاف موقف مجرد اتخاذك لموقف يعني أ ن ك خصم وعدو ن وهذا ليس من ا ل أ ص و ل فهذا اختلال في المفاهيم وتصبح كثير من المفاهيم م خ ت ل ة فلا يفرق الناس بين ما هو اجتهادي وبين ما هو قطعي وهذا من الاختلال في المفاهيم واختلال المفاهيم الاتهام هذه الاختلال الأخلاق التفسيق التجريح كل هذه مسائل من كل في في كما سوف نعرفها في ثنايا هذه ا ل م ح ا ض ر ة ب ا ل ج م ل ة أ ق و ل الحديث عن فقه ا ل ا خ ت ل ا ف خ ل ا ص ة أ س ب ا ب الاختيار ر ع ا ي ة لاصول أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة الحديث عن فقه ا ل ا خ ت ل ا ف كتب أ ح د أحد أحدة ا أحد ل ل ه ب العلم في عصر ا ل إ م ا م أ ح م د خلاف الفقهاء مع بعضهم البعض في المسائل ا ل ا ج ت ه ا د ي ة وقال ل ل إ م ا م أ ح م د سميته كتاب الاختلاف قال له ا ل إ م ا م أ ح م د ليتك سميته كتاب السنه ة ليتك ليتك ي ت س م كتاب ا ل س ن ة لأن الحديث عن فقه ا ل ا خ ت ل ا ف وتحديد الفواصل ومساحات الخلاف الاجتهادي والتقديري ثم كيف ي ت ع ا م ل معه يقول الإخوة هذا في تقديري هو رعايه للاصول ا س ن ة ويعطيك و أصل ح د من أ أ ه ل ا ل س ن ة ا ل ص ل ا ة خلف المبتدع ما هو حكمها عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة المنعم الجواز ا لماذا ج و ا ز ل ر ع ا ي ة لهذا ا ل أ ص ل يقول الشاطبي رحمه الله ل أ ن ترك ا ل ص ل ا ة خلفه في جماعه مفسده وبدعته مفسده ف إ ذ ا ك ا ن قعودك في بيتك بترك ا ل ص ل ا ة خلفه لا يغير بدعته فقد استمرت ا ل ب د ع ة وجلست في بيتك استمرت ا ل ب د ع ة من غيرت وانت قاعد في شنو في بيتك فهذا ر ع ا ي ة لهذا ا ل أ ص ل العظيم ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله ا ل إ س ل ا م يدعو إ ل ى ا ل إ ل ف ة و ا ل ت ح ا ف و ا ل ت ر ا ئ ف والتعاطف قال وكل ر أ ي يؤدي إ ل ى خلاف هذا في اسود جاب راي وقام الناس يتفرغوا ك ا ن و قوي س ي ب بس ل ر أ ي واحد ج ا م و ا يتفرغوا لهذا ا ل ر أ ي قال خارج عن الدين أ ي ر أ ي يؤدي إ ل ى الخلاف هذا ا ل ر أ ي خارج عن الدين طيب حتى تتضح معالم ا ل م س أ ل ة ا ل ن د خ ل عبر فقه الخلاف وقوع الخلاف أ ح ي ا ن ا لا مفر منه وذلك للتباين الذي خلق الله عز وجل عليه الخلق الخلق يتباينون في عقولهم في مداركهم في استيعابهم في فطنهم في ذكائهم في تقديرهم ل ل أ م و ر وطالما اجتمعوا فالخلاف م ظ ن ة أ ن يقع فليس العيب في وقوع الخلاف ولكن العيب في وقوع العدوان لذلك يقول شيخ ا ل إ س ل ا م المتهمية رحمه الله قال ت أ م ل ت كل خلاف و ق ع بين ا ل أ م ر ا ء والرؤساء والعلماء والعباد والزهاد فوجدته لا يؤدي إ ل ى فتنه إ ل ا إ ذ ا كان معه بغي و أ ه و ا ء أ ن يكون معه بغي وشنوخ و اهواء قال وقد يكون البغي ب ت أ و ي ل أ و بغير ت أ و ي ل في ا ل ن ه ا ي ة طالما هو بغي سوف يؤدي إ ل ى الخلاف طيب المدخل ا ل أ و ل إ ذ ا سيطر الخلاف اسمعوا ا ل ن ق ط ة د م ه م ة إ ذ ا سيطر الخلاف على ا ل إ ن س ا ن ينسى المعاني ا ل ج ا م ع ة والكليات ا ل ع ا م ة والقضايا ا ل م ش ت ر ك ة والقواعد ا ل أ ص ي ل ة ف ت ط ل ب الموازين أ ز و ل لما الخلاف يسيطر عليه تاني أنه عائل للأشياء م ت ف ق عاين ل ي ه ه ل و ع ا ل أ ش ي ا ء المتفق عليها, إنه عليها حيبدا انها أ غ ل ب الدين أ و الدين شنو كله هو لا يريد أ ي ا م ه لماذا ل أ ن الخلاف ة تملك وربما كلام وضمير اختلال المفاهيم في هذه الاجواء عن الائتلاف يعد اما ضرب من ضروب الخزلان او ضرب من ضروب عدم الفهم الناس لما واحد الأخوة ما يعمل مشكلة يقول له تلفوا يقول له زولي تلفشنو يعني دارين شنو يقوم أن زولي تملك وسيطر على ا ل إ ن س ا ن ف أ ص ب ح لا يرى إ ل ا الخلاف وهذا إ ش ك اشكال ل إ من ا ل إ ش ك ا ل ا ت هذه ع ب ا ر ة عن قواعد م ج ر د ة في أ ي خلاف وقع إ ذ ا ت أ م ل ت ه ا سوف تجد أ ن ه ا موجوده طيب في فقه الخلاف لابد من إ د ر ا ك ق ي م ة ا ل أ و ل و ي ا ت يخوانا إذا وقع الخلاف وقع إذا في مسائل الدين ما هو ا ل أ و ل ى ص ي ا ن ة التوحيد وحفظ ا ل س ن ة ل أ ن ه اختلال ق ي م ة ا ل أ و ل و ي ا ت عند العاملين في ح ق ل ا ل د ع و ة انت عارف ذلك عندهم م ش ك ل ة اختلفوا اليه لانهم لم يمشوا الكريده كان والواحد أ خ ل ي ه عكاز عكازين ما بيختلف تاني لو الناس شاف المشاكل ناس جامع حق ا ل د ع و ة حركوه وكسره و والناس ا ل ف ل ف ل ج دوره الزول البيخوده ل ي ده مع الناس د ي ن تاني ما بشوف خلافي للناس د ي ن يقول بس كبعد ما نازل بعد ما النازل ي ر و ح ه والضلال ده يزح بعد ده نختلف لكن طالع ما دير ف ل م ن خ ت ل ف أ ص ل ا فضياع ق ي م ة ا ل أ و ل و ي ا ت و ر ع ا ي ة ا ل أ و ل و ي ا ت في زمن الخلاف فقه عالي ط ب ح ت م ي ة الخلاف لا تعني الاستسلام له ولا الاسترسال فيه يعني يخوانا في خلاف ب ج ع ب ج ع ما ف ي ا ل يفرق فرق بقع هذا لا يعني الاستسلام له يقول الشاطبي رحمه الله في تفسير الحديث الذي أ ع ي الناس وستفترق امتي الى ثلاث وسبعين ف ر ق ة كلها في النار إ ل ا و ا ح د ة والله ذا أ ت ع ب أستعب شديد ي اي زون أ زول ي أ ل ف يوم ناس غ ي ر حديثاتهم قالوا تفترق امتي الى ثلاث وسبعين ف ر ق ة كلها في ا ل ج ن ة إ ل ا و ا ح د ة الوهابيه ي ا خ ذ الحديث ما بكده كويس وبعد ذلك أ ي زنبق عنده مشاتره يقول ل ك طيب الواحده و ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة ذي شنو يقول رحمه الله تعالى في الاعتصام في تفسير هذا الحديث رحمه الله تعالى يقول والخلاف قد يقع ووقوع الخلاف لا يكون دليلا ً على ص ح ة ا ل م س أ ل ة في الفقه في؟, في كثير من الناس مما يسمعون ا ل م س أ ل ة فيها خلاف يظن أ ن ه عليه أ ن ي أ خ ذ بما بما يراه والله ي طالما خ ت ل ف و ا قل خلاص ا ل م س أ ل ه فيها خلاف بعد ان يقول كان اخذت ب أ ي وحده الله ي س أ ل ن ي هذا المساله خ ط أ عظيم ا ل م س أ ل ة ولو خ ل ا ف ي ة ولم يبذل فيها الشخص ويستفرغ س ع ه و جهده ليصل إ ل ى الحق فاخذ بما تيسر له او بما وجده امامه دلال على ضعف دين الرجل وعدم جديته فلذلك ياثم في هذه المساله وان كان المجتهد إ ذ ا اخطا له شنو اجر لكن هذا ليس له اجر لماذا لانه لم يستفرغ شنو لم يستفرغ ا ل ج ه د فهو يقول الشاطئ رحمه الله في تفسير الحديث س ع وستفترق ن في حديث و أ م ة إ ل ى ثلاث وسبعين ش ن و ف ر ق ة قال أ و ل ا هم من أ م ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ص و ل ه ا ومناهجها في النار ف إ ذ ا كان في بعض هذه الفرق رجل يريد الحق و ا خ ط أ ر ب م ا كان من الناجين عند الله ولكن لا يحكم على أ ح د أ ن ه من الناجين حتى ولو كان من أ ه ل السنه و ا ل ج م ا ع ة ولكن يقال أ ن مذهبهم وطريقتهم ومنهجهم هو المنهج الناجي وهذا كلام لطيف جدا للشاطبي رحمه الله فلذلك أ ق و ل في هذه ا ل م س أ ل ة أ ي ه ا ا ل أ خ و ة ح ت م ي ة الخلاف ا ل أ م ه تختلف صح طيب شوف الشاطئ بيقول شنو يقول وستفترق أ م ت ي إ ل ى ثلاث وسبعين ا س و فرقه قال وستفترق قدرا ء وليس شرعا تختلف واحد يقول والله ا ل آ ن الناس مختلفين لسبعين فرقه نعمل ثلاثه فرق عشان يتمنا الثلاث وسبعين يجوز、مجز. في الشرع لا يجوز الخلاف ولكن من ث ل ا حدث بما هو ش ن و واقع ليس م د ح ا لذلك إ ن م ا ح ك ا ي ة و إ خ ب ا ر لقدر يقع وبعدين الفرق ب ا ل م ن ا س ب ة ا ل ض ا ل ة هي التي تجمعها ا ل أ ص و ل ا ل ب ا ط ل ة فقد تكون فرقه واحده هي ع ب ا ر ة عن م ئ ة ط ر ي ق ة مفروض ان ولدت وستفترق أ م ت ي الى ثلاث وسبعين اشد فرقة. الآن الفرقه آ ن ا ل ا ل م و ج و د ة أ ك ث ر من ث ل ا ث ة وسبعين صح ولا ما صح الفرق الموجود تبي شنو من ث ل ا ث ة وسبعين ا ل رسول م ا قال ث ل ا ث ة وسبعين في فرق يكونوا خمسين إيه كلهم فرقه واحده يعني مثلا ا ل ث ل ف ي و ن عشان الناس ما ي ف ر ض و ا حساسيه السلفيون كم فرقه ا ل آ ن فرقة. ا ل ص و ف ي ة ف ر ق ه الصوفيه كلهم ف ر ق ة و ا ح د ة و ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة كلهم ف ر ق ة و ا ح د ة والسلفيين كلهم ف ر ق ة واحده ناس يبعث كتابه س ن ة و ن ا ل صار س ن ة و ن ا ب بي... ينكروا التنظيم هنا... شيء شي كثير هنا... يعني شنو دي ه ل ه ف ر ق ة و ا ح د ة وقف على ذلك فحتحسنون حتبقىون يتموا الثلاثه وسبعين يعني السبب على الثلاثه وسبعين شويه الرافضه ف ر ق ة و ا ح د ة الخوارج فرق ك ث ي ر ة جدا ناس يكفر المجتمعات ناس يكفر الحكام ناس يكفر ويل وفي النهايه م ن ت ر ن م من و ا الخوارج ف ر ق ة و ا ح د ة وقف على ذلك فلذلك ح ت م ي ة الخلاف لا يعني الاسترسال معه يقول شيخ الاسلام تيمر رحمه الله تعالى وجود خلاف بين الفقهاء لم ينصبه الشارع دليلا وجود خلاف بين لم ينصبه الشارع شنو؟ دليلا يعني واحد خد... خلاف دليل؟ أخذ خلاف خلاف الفقهاء لم الشارع تقول له ليه أعمل لو يقول المسألة هل دليل؟ انت فكذا فيها فيها بين ينصبه يعني المسألة منه أنت المسألة طيب في ا ل آ ي ة اسمها المساله فيها خلاف. في حديث ي اسم المسألة ف خلاف وقوع الخلاف وسوقه ليس لتشجيعه يا إ خ و ا ن إ ن م ا لمراعاته في المسائل إ ذ ا وقع يعني مثلا كشف الوجه وتغطيه الوجه م س أ ل ة شنو م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة شوف, شوف النقاط في ا ل م س أ ل ة ساوريك ان ه الناس ما ب ي ح ر ر المسائل كون هذه الماشوف أ فيها ثلاث ة ن ج ا ط ا ل و و ي ا ل ك ف ن ف ي ه الاولى ث ث ة نجاب أنت ا هل تحريت الصواب أ م أ ن ك أ خ ذ ت بما ظهر لك وبما استحسنته أنت و انت ل ل ه أ ا ك فوجدت أ ن ه لكون ا ل م س أ ل ة فيها خلاف يعني أ ن ك لست مذموما ولا معيبا معنى مذنوم أنك لا لا شنو لا تكون معيد معيد متى اذا لم ت أ خ ذ هذه ا ل م س أ ل ة بعلم ا ث ن ا ن اذا ترجح لك بعد ا ل ا د ل ة الاستحباب وعندك ا د ل ة ق و يمكن تناقش اي د و ل واصبح هذا دين تصبح ا ل م س أ ل ة ا ت ه ا د ي ة يعذر فيها المخالف ويؤجر فيها المجتهد ثلاثة م ك ن ل ا ذ ا لا ي ك ي ف و ا ج ب و ن المستحب م ا م س ت ح ب م ا ل ن ق ا ش ص ح من ا م س ت ح ب من المستحب من ا ن المستحب ش ي ن المستحب م ي ا ل م س ن ا ل م س ت ب المستحب من ا ل م س ت ن ا ل ح ب من ا ل م ن ا ل ن ا ل م س ت ن ا ل م س ت ا ل س ن ا ل م ن ا ل م ا ل ب م ا ل س ت ح ب من ا ل ا ل م س ب م ل م س ت ح ب من ا ب من ا ل ا ل م ب من ا ل ت المستحب م ا ل م ا ل م م ا ل ت ح ب م ا ل م ب م ل ل م ا ن ت المستحب من م ا ل ن ا م ا ت ا ل م ب م المستحب لماذا تفر من المستحب هل يفر من المستحب هل المستحب يفر منه؟ يعني ف ر منه؟ ي أ ح ي ا ن ا الاستغراق في الخلاف يضيع جوهر ا ل ق ض ي ة يا أخي حتى لو قلت لي إ ن ه مستحب أ ن ا لا أ س ل م لك ب أ ن تتركه لان اريدك أ أ ر ي د او أ ر ي د ا ل م ر أ ة أ ن تتذكر استحبار وليس وجوه ا س أ ل ابو لالحجاب ا ل ن ق ا ش من تقول النقاب مستحب أ ق و ل ا أنا ذلك تتلقى باستحبابه مالو ل أ ن كونك مستحب لا م س ت ح ب لا يعفيها ل أ ن المستحب مستحب المستحب مالو المستحب هو انك على جابه لان مكروه الواحد يقولك يا شيخنا التباب ما حرام مكروه م ك ر و ه عندنا عند ل الأمة؟ ج س ة لكن و ك ن مكروه ده كويس يقول لك ا ش ي ا ش لو كان مكروه م ك و ن مكروه مكروه م ك يا و ه مكروه مكروه مكروه ا ل ف ق ه خ ت ل و ه ي ق ر و ه م ك ف ي ا م ن ر و ه مكروه مكروه م ك د و ه مكروه مكروه مكروه مكروه مكروه ا مكروه مكروه مكروه مكروه م ك ر ا ه مكروه مكروه مكروه مكروه مكروه مكروه مكروه مكروه مكروه مكروه م ك ر و ي مكروه ذ ا س و ف ن ع ر ف ه في ثنايا المسألة النقطة ا ل ر ا ب ع ة في المدخل عبر فقه ا خ الخلاف تحديد مساحات الخلاف تحديد مساحات الخلاف ا ت ب د ا الآن ما تروح ف ي يكون الساحة الرجل متى من أ ه ل السنة والجماعة خارجاً يكون ومتى عن مسمى أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ا ل م س أ ل ه ت ح ت حتى ما ت ح د د ت جاءت طيور ا ل ش د ي د ة خلاص في رؤوس الناس تحديد هذه ا ل م س أ ل ة من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ع ل م ي ة أ ر ى أ ن ه ا يمكن أ ن تحسن كثير من الخلاف طيب أ ك ث ر من تنبه لهذه المسائل ا ل إ م ا م محمد بن إ د ر ي س الشافعي رحمه الله نقل ذلك عنه المناوي ذلك في في كتابه القيم الذي أ س م ى ا ل ل ق و إ ذ القول ا الا الا الا الا الا الا الا الاحد ق و ل ل ل ق القول اذا ما كان, في ما كان للمجتهد إ ذ اذا ما من للمستهد كان الواحد القول الآحد قولين إ ما كان من قولين ل ل م س ت ه د الواحد يعني احيانا في ا ل م س ت ه د يقول كلامه ت ان ي ج ش د و ه يغيره بين متى يكون ا ل إ ن س ا ن من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ب د ق ة أ ن ا لم أ ر ه ا الا عنده نقل ذلك عن ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله أ و ل ا يقول اختلاف ممدوح الاختلاف في القراءه ا هو اختلاف ولكنه ممدوح م هذا يقرا ب ق ر ا ء ة كذا وهذا يقرا ب ق ر ا ء ة كذا الاختلاف في التفسير فيما لا يخرج عن أ ص ل المعنى اهدنا ا ل ص ل ا ة المستقيم ا ل ص ل ا ة المستقيم الاسلام الصراط المستقيم القران تقول يختلف عن الاول الصراط المستقيم س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الصراط المس... اهدنا الصراط المستقيم هو طريق الله عز وجل وهكذا إ ذ ا هذا القول تعدد واختلف ولكنه ممدوح أ و خلاف التنوع ب ؤ ل الشباب ح د هنا ممكن يكون م ل لدى كل و م ا ل ن ا ا س ل ن ر ع ا ل ث ا ن ي اختلاف التضاد وقسم اختلاف التضاد إلى قسمين شوك قسم الى ذكر ا خ ت ا التضاب ف ل إ قسمين اختلاف تضاد سائغ معتبر واختلاف تضاد مذموم قال اختلاف التضاد شنو ابن القيم يقول من الطباب اختلاف التضاد اختلاف التضاد هو انه لا يمنع ان يقول القائل فيها بقول واحد ع د ة الحامل المتوفى عنها زوجها بابعد الاجلين ام بوضع الحمل وقع خلاف بدون ارتباط ب أ ص و ل في زواج م ت ع ه ولكن القول بالتحريم واضح قال ا ل شيخ رسام تيميه وقع خلاف صدام في مسائل من الاعتقاد ك ر ؤ ي ة النبي صلى الله عليه وسلم ربه بين ع ا ئ ش ة وابن عباس وهي م س أ ل ة ا ع ت ق ا د ي ة كسماع الموتى وهذه أ ي ض ا اختلفوا فيها كتعذيب الميت ب ب ك ا ي ا ل ه ع ل ي ه اختلفوا فيها رابعا قال حتى في ر ؤ ي ة الله اختلف أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة إ ل ى ثلاثه ة رؤية أقسام ا مش في ل ل س ب ح اقسام ن نعم ه لله لله وتعالى الكفار الكفار رؤية رؤية ي و ل الشيخ رحمه المسألة الله هذه فطائفة في تقود الكفار لا يرون ربهم البته هو القول الذي عليه جمهور أ ه ل ا ل س ن ة وهو الحق طائف من أ ه ل ا ل س ن ة ترى أ ن الكفار يرون ربهم ثم يغيب عنهم تعذيبا لهم هذا قول موجود الى ه ل السنه ة يقول لك ربنا يظهر لهم بعد ما يشوفوه تاني ما يشوفه و يبدو متلهفين ويقتلهم الغيظ والكمد ثالثا القول ب أ ن ه م يرونه رؤيه تختلف عن ا ل ر ؤ ي ة بالعين قال شيخ ا ل إ س ل ا م وهذه ا ل م س أ ل ة القول فيها واحد هو شنو؟ هو ش ن و الكفار يرون ربهم ب ص ر ي ح ا ل آ ي ة كلا إ ن ه م عرف بهم يومئذ لمحجوبون خلاص طيب ولكن لا يجوز اتخاذ المساله أ ل ة ش ع ر ا يمتحن ع ي الناس لا اتخاذ المسألة يجوز شعارا يمتحن عليه شنو يمتحن, يمتحن عليه الناس و أ م ا القائد بخلاف الحق إ ذ ا ع ش ا ع ذلك قال شيخ ا ل إ س ل ا م يرد عليه أ م ا إ ذ ا كان هذا يعتقده في نفسه ف إ ن ه لا يمتحن حتى لا ت ق د ر ا ل ا ل ف ة و وال... ا ل أ خ و ة والله يا أ خ و ا ن هذا كلام كلام ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م س ي م رحمه الله هذا من الكلام المتين طيب يقول ش ا ف ع ي اختلاف التنوع واختلاف التضاد المعتبر هو الذي شوف دي الشرود تحته يقصد فيه المسلم الحق و أ ن يبذل في ذلك جهدا اتنين. كويس؟ وان يكون هنالك خطاء في ا ل أ د ل ة ث ل ا ث ة يعني هذه ح ج ة يعني أ ق و ل ه ا بعشويه متى يعتبر خارج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة حتكلم عنها بعشويه دي لثلاث أ ش ي ا ء أ ن يقصد الحق و أ ن يبذل فيه جنوب جهدا و أ ن تكون في ا ل أ د ل ه جنوب خفاء رابعا وداهم بعاده ان يكون معروفا ب ص ح ة المعتقد و س ل ا م ة المنهج ولكنه في هذه ا ل م س أ ل ه اخطا حتى ولو كان في بعض ا ل مسائل ا ل ع ق ي د ة من دقيق أ م و ر ه ا أ ن ت لا تقول هذا مخالف لجنوب لاهل السنه لاحظك كم ذكر حتى أ ن ا في مسائل ليل معروف عنه إ ن ه هو شنو على منهج السلف بشنو ب ا ل ج م ل ة طيب اما المسائل التي لا ي س و ق فيها الاختلاف قال الشافعي اصول ا ل إ ي م ا ن التوحيد والشرك والبدع والمسائل ا ل و ا ض ح ة اصول ا ل إ ي م ا ن مواضع ا ل إ ج م ا ع النص ظاهر ة الدلاله والحجيه هذه لا يجوز شنو لا يجوز أ ن يخالفها ل ف كان م ذ و م ا لما أ خ و ن يفتح باب الخلاف و ح د يقول ل ي يا أ خ ي المساله ما فيها خلاف ق ل ت ل و الله عنده ولد ي ب ر ض و في ناس قالوا الله عنده ولد والناس اللي بيقول و الله ا ع ن د ولد مليار و ث م ا ن م ي ة مليون ن س م ة في العالم بيقول و الله ا عنده ولد لا يعتد بهم ل أ ن ه في شنو هذا ظاهر شنو ظاهر البطلان, ظاهر البطلان. يعني لا يعتد م ج ر د أ ن الخلاف شنو وقع في أ ص ل ا ل إ ي م ا ن لا يقبل الخلاف والمخالف لاهل ا ل س ن ة والحق هو المذموم و ه ل ا ل س ن ة لو خالفوا الناس لا يعتبروا في ذلك هم على, على, على, على, على ا ل خ ط أ إ ن م ا يعتبر المخالف لهم مذموما او ن م ا الإجماع ل نص ظاهر ا ل د ل ا ل ة والحجية رابعا أ ن ي ب و ن بعض الناس معظم لمنهج أ ه ل ا ل س ن ة ب ا ل ج م ل ة وبعضهم لا يعظم لمنهج أ ه ل ا ل س ن ة ب ا ل ج م ا ع ة ب ا ل ج م ل ة ففي ذ و ل يقول لك أ ن ا ب أ خ ذ م ن و ل السلف ومعظم لسلف لكن ما ظهر ل ه ا ن ت م تا ي ب ت ل و ا في ا ل م س أ ل ة شنو يعني سلف وفي ذ و ل يقولك ل سلف شنو السلف أخي ا ج ا ت و ا دير شنو احنا ن أ خ ذ ب س ل ف لاحد ف ر ق ولا ما ف ر ق فرق يا إ خ و ا ن لذلك أ ن يكون معظم ا لمنهج السلف ولو ب ا ل ج م ل ة لذلك هنا يقول الشاطبي رحمه الله يقول ولا يخرج الرجل عن أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ومسماه م إ ل ا بخلاف ب م خ ا ل ف ة الاجماع أ و ب م خ ا ل ف ة أ ه ل ا ل س ن ة في أ ص ل كلي أ ص ل شنو كله. فالاختلاف في الجزئيات لا, ي... لا يخرج من أ ه ل ا ل س ن ة إ ل ا إ ذ ا ما كانت الكل... الجزئيات كثرت لخلل في الكليات ه ذ ا الكلام يقع على ا ل ق طوال يعني في ناس يخالفوك في القبض والستر القبض و ا ل س ك م س أ ل ة ف ق ي ة ما بتوجب الابتداع والخروج من ا ل س ن ة ونفس زوجي يخالفك في القنوط السري في ص ل ا ة ا ل ف ج ر ض و القنوط بلائك م س أ ل ة يعتبر م س أ ل ة اسمه فخير ا ل ع ق د ي ه ويخالفك نفس ا ل ز ل في التسليمه الواحدة. التسليم الواحده السلام عليكم بس طوالي ونفس ا ل ز ل يخالفك في إ ن ه إ ذ ا دخل ا ل إ م ا م المسجد إ ذ ا دخل الرجل المسجد و ا ل إ م ا م يخطب يصلي أ م يجلس يقول له شنو يجلس د ه ما من أ ه ل ا ل س ن ة لو ناقشك م س أ ل ة و ا ح د ة ما في اشكال لكن لماذا أ ص ب ح الخلل في كل ا ل جزئيات لخلل في شنو أ ي ن الخلل عدم تعظيم النصوص عدم تعظيم شنو ن ه ده ده اشكال ي تقود الله ل ص ما م كان ب ي خ ن ط القنوت السري و ي خ ن ط معناه هو عنده خلل في الاصول ولذلك د ه ا ش ك و ل كتب اهل ا ل س ن ة قضايا فقية في قيم كتب ا ل ع ق ي د ة كالمسح على الخفين المسح على الخفين مكانها الطبيعي من كتاب العبادات في باب ا ل ط ه ا ر ة كتاب العبادات في باب شنو ا ل ط ه ا ر ة ولكن موجود في كتب ا ل ع ق ي د ة ونرى المسح على الخفين ل أ ن الذين خالفوا أ ه ل ا ل س ن ة في هذه ا ل م س أ ل ة خالفوا أ ه ل ا ل س ن ة في الاصول ف أ ح ا د ي ث المسح على الخفين وردت عن سبعين صعاب والرافض هم الذين شذوا و ا ل ر ا ف ض ة لا يخالفون أ ه ل ا ل س ن ة في المسعى الخفين فهم ن ت ي ج ة تكفيرهم ل ل ص ح ا ب ة ردوا احاديث المسعى الخفين فلم يتادبوا مع ا ل م ص و ص فلذلك أ ص ب ح المخالف في المسعى الخفين مخالف في م س أ ل ة ا ع ت ق ا د ي ة وهي قبول النص و ا ل إ ذ ع ا ن للنبي وتعظيم الدين طيب ثم هنالك ف ا ب ق ل ل ت أ و ي ل السائق إخوانا شاء م يقوم ذ ي ي أ و ل بلاغه محمود ح م ط ا ه اول أ ت أ و ي ل ا ت ك ث ي ر ة جدا في الدين واعبد ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين قال استيقن لما انت ما ثاني تعبد ربنا ت ص ل اليقين ثم ا ن ي ا تعبد ربك كويس والفرقه ا ل ب ا ط ن ي ة كان ب يقول و الكلام ا بتاع إ ذ ه ب الى فرعون إ ن ه طغى القلب اذهب الى فرعون انه طغى د ش ن ه د ا القلب وهكذا ف ا ل ت أ و ي ل ا ل س ا ئ د قال ابن حجر ما كان سائغا في لسان العرب ي وكان له وجه في العلم اذا الناس ما يقوموا انشو ساكن اذا النقطة الاولى في المدخل في الخلاف سيطرة الخلاف وقيمة إدراك منظومة الاولويات منظومة سيطرة وقيمة طيب في في ادراك و ح ك م ي ة الخلاف لا تعني الاستسلام وتحديد مساحات الخلاف ب د ق ة خامسا الوقوف على أ س ب اسباب ب الخلاف الوقوف على أ الخلاف اسباب ل أ الخلاف فيها ا ل ج م ل ة وفيها التفصيل انتوا د ا ر ي ن ا ل ج م ل ة ولا د ا ر ي ن التفصيل طيب ب ا ل ج م ل ة عدم ا ل أ خ ذ ب ا ل ش ر ي ع ة كلها بمعنى اكتساب ا ل م ع ر ف ة وفقدان ا ل أ خ ل ا ق بجيب الخلاف الناس عارفين أ ي ح ا ج ة لكن ما استطاعوا ان يترجموا ا ل أ خ ل ا ق و ا ل آ د ا ب و ا ل ت ر ب ي ة و ض ع ف ا ل ت ذ ك ي ة سوف يختلفوا لا شك و عدم الاغلب ا ل ش ر ي ع ة كلها ل أ ن ه يولد ا ل أ ه و ا ء و ا ل أ ه و ا ء تولد الخلاف قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ُ ده معنى يكون إلا حاج في طيب التفصيل واحد العصبيه الخلاف. اللي رأي. العصبيه ل ل ي رأي ا ل ر أ ي بتجيب ا ل خ ل ل ا ا ف ع ص ب ي ة لشيخ او شخ ص او عالم بتجيب ا ل خ ل ل ا ا ف ع ص ب ي ة ل ق ب ي ل ة بجيب الخلاف ا ل ع ص ب ي ة لمذهب فقهي ج ي ب الخلاف كل الخلاف سببه ا ل ع ص ب ي ة اثنين الجهل وعدم ا ل ب ص ي ر ة في الدين الجهل يفضي إ ل ى عدم التفريق بين ما هو اجتهادي وخطعي وهذا سبب جوهري في الخلاف شوف وفغي عجيب. الإمام أحمد يفتي بأن من كان متوضئا وأصابه رعاة بطل وضوءه بطل وعليه وكان الإمام مالك يفتي بأن من رعف وهو متوضئ وهذا يستلف يفتي يفتي رعف الإمام الله الإمام كان رعاة الإمام مالك الراجح بمناسبة ذيل بطل أحمد أحمد من من بأن أن بأن عنده يعيد عجيب أ ن الوضوء صحيح فالرعاف خروج الدم من ا ل إ ن س ا ن ليس بناقه سئل ا ل إ م ا م أ ح م د قالوا له كيف تقول فيمن كان متوضئا ورعف قال بطل وضوءه قال إ ذ ا كان إ م ا م ا لنا ق ا ل ن ز و ل يصلي بينا و أ ص ا ب ه رعاف و متوضئ ان اصلي خلفه قال له كيف لا أ ص ل ي خلف مالك وسعيد م ن المسيب ل أ ن ه م ا من القائلين بأن... ب... بعدم البطلان بلا ناس عنده ص ل ر ولا ما عنده كثير يا أ خ ي شوف سبحان الله خرج ا ل إ م ا م أ ح م د و إ س ح ا ق ابن راهويه الى صنعاء حيث عبد الرزاق ابن هما ل ص ن ع ا ن ي وتعلموا عنده في رمضان فلما ج ا ء ص ل ا الفطر ة ص ل ا ة الفطر منهب أ ح م د و إ س ح ا ق أ ن يكبرا من فجري و من فطري حتى ا ل ص ل ا ة يكون في تكبير كبير و م ا ذ ب عبد الرزاق ا بن همام السلعاني أ ن ه لا تكبير قال ما يكبره ما في تكبير إ ل ا في ا ل أ ض ح ى ع ن د تفضل في المصلى بسكين س ك ما ت ق و ل أ ي ح ا ج خرج ة خرجوا الى ا ل ص ل ا ة كل ه ما م ش ي ن ص ل و ا حسن ل ب و ن عبد الرزاق جلس أ ح م د و إ س ح ا ق وجلس عبد الرزاق هو ينظر اليهم وهم ينظرون إ ل ي ه م بعدما ت ر غ ت ا ل ص ل ا ة قال لهما كنت أ ر ج و أ ن تكبرا ل أ ك ب ر معكما كنت مع اليكم ستكبروا كان كبرت كنت ا بكبر معكم قالوا كنا ننظر إ ل ي ك ف ر أ ي ن ا ك لا تكبر فخشينا أ ن نخالفك في قومك بما ترجح عيدتها خ و ا ن ن ا د ه ء عند بعض الناس تمييع وعدم جديه مش ترجح لكن ترجح وقد يؤدي إ ل ى فتاه والله د ه فهم فهم عجيب و أ ن ا عندي فهم السلف طيب من تفاصيل أ س ب ا ب الخلاف التباين في المواقف ا ل ت ب ا ا ا ي في ن ل م و ق ف ا ل ق ا ئ م ة على المصالح والمفاسد هل قال المصطحة فيها في واحد في ما فيش ضابط فيه في شيء شيء واحد ما ضابط ما مصطحة قطعي لكن التباين ده لمجرد ا ن ه انا كنت خلال قولك انت قد قد ينقبض قلبك يعني بالدرجه تكش مني ا ص ل ما حصل ا ث ن ي ن اتناقشوا في م س أ ل ة حتى في الفقه ومشوا في الزمن ده ه م م ت ح ب ي ن قال لي يا اخي لازم يكون في قلبه في ح ا ج ة من الثاني هذا ن ا ج ر الا عند ا رحم الله ف ا ل ه هذا تباين في موقف قائم على مصالح ومفاسد ولذلك هنا م س أ ل ة م ه م ة أ ر ج و أ ن يعيها الناس ودي مستقبل ا ن ق ط ة بعده ليشنوا ل ا خ ت ل ا ف في ا ل أ ه د ا ف أو او ل س الوسائل ئ خ ا ا ا ن ن شوف ل ممكن ك ن ي و و في إذا اختلفوا في جماعة إذا ا ا وحدة و ل س ممكن جماعة بهم ما جماعة بهم يكونوا في في وحدة لو في جماعة وحدة وضاقت الجماعة هذا يعني أ ن في ا ل أ م ر أ ه و ا ء ل أ ن الاختلاف الوسائل لا يفضي إ ل ى الشقاق إ ل ا في ح ا ل ة وجود بغي وعدوان أ م ا إ ذ ا اختلفوا في ا ل أ ه د ا ف فمن الصعب أ ن يجتمعوا ولو اجتمعوا في جماعه و ا ح د ة ك ث و ر ه الخلاف موجود ح ق ي ق ة فلذلك دم من ا ل أ س ب ا ب ثم أ خ ي ر ا ا ل أ س ب ا ب ا ل ف ق ه ي ة في أ س ب ا ب م س ا ئ ل فقيه سببها اما عدم ح ج ي ة بعض المصادر يعني مثلا كان إ م الامام م م ا ك يرى ن بعده مالك يرون ة ا ل ص عمل أ ه ل الشنوك اهل ا ل م د ي ن ة وغيرهم لا يرى هذا يجب ي خلاف اتنين المالك الجزئية النص النص النص دلالته ثبوت يختلف ثبوت يختلف ثبوت يختلف دين ولكن في دي في في بس عدم قد عدم وقد في وفهمه في د ل ا ل ت ي واشنو وفهمه أسمع, اسمع هذا الكلام يختلف في ا ل د ل ا ل ة قال تعالى وداوود وسليمان إ ذ يحكمان في الحرف إ ذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين دحك مدحك السبب الاختلاف ففهمناها س ل ي م ا ن وكلا آ ت ي ن ا حكما و ع م ا الفهم. الاختلاف ف ه م ل ا ا ل ف ه م ممكن يجيب شيء من, ال... من الاختلاف ا ل ق ص ة شنو ا ل نفشت دخلت الغنم في ا ل ز ر ا ع ة ليلا اذا دخلت الغنم في ا ل ز ر ا ع ة نهارا تسمى هملا واذا دخلت ليلا تسمى نفشا ففي, ففي ا ل ق ص ة دي ح ص ل شنو همله ت نفشت معناها خشب بشنو ا م ب ز ل أكل الزرعه ا وقام بزراعه الغنم و ق ا ب ز ر ي د الغنم و د ا م ب ز ر ا و د ع ل ي ه ا ل س ل ا م داود ق ا ع ه الغنم التي تتمتع بزراعه الغنم التي ع ن د ه الغنم ا ل أ ك ل ت دي شيله ا ل ه الغنم التي تمتع ب سيد الغنم ا ل ك ل ا م م ع ب ه ر ا ع ه الغنم التي تمتع ب ز ا ع ه ا ل غ ن التي ت م ش ي ل ز ر ا ع ه ا ن م ل ي تمتع ب ا ع ه الغنم التي تمتع بزراعه الغنم التي تمتع ب ز ر ا ع ة ت أ خ ذ الغنم عندك ولكن لا تمتلكها وقال لصاحب الغنم ادخل إ ل ى أ ر ض الرجل و ا ح ر ث ه ا له وبلغها ما أ ك ل ت ه غنمك خ ل ي ه في ا ل م ر ح ل ة أ ك ل ت الغنم عندها تعطي الرجل زرعه ويعطيك غنمك دا ربنا يا سنو ففهمناها سليمان مع ان حكم داود عليه السلام ماهو باطل وكلا اتينا حكما وعلما لذلك طيب عدم ثبوت النص أ و الاختلاف في فهم النص إ ذ ا كان ب ا ل ت أ و ي ل السائق على لسان العرب ي وله و ت ه من العلم يقول ابن القيم وهذا كلام لطيف يقول وقد يكون الخلاف في النص في دلالته ودلاله النص إ م ا إ ض ا ف ي ه و إ م ا حقيقيه إ م ا إ ض ا ف ي ه و إ م ا شنو حقيقيه حقيقيه من المتكلم يا انا و تلات د ف ق ر المويه انا و تلات د شنو المويه انا لما و تدفتر المويه جاسر شنو جاسر حاجه معينه جام ازور دا شارد فضيله جامع ولكن يقول لك ان ي ا ل ف ه م إ ل ى ا ل م س ت ب ع ل ض ا ف ي و ب ا ل ن س ب ة لك ان ك ل م ش ن و حقيقة أ ن ا ب ك و ن هناك افضل من المستبد لك ان ي ع ا ر ف ي ل من ا ل د لك ان ي و ن هناك افضل ا ل م س ل ي ه م ض افضل م المستبد لك ان ي ن هناك ا ف ض ه من ا د لك ان ي د و ن هناك افضل المستبد لك ان يكون هناك ا من ا م س ت ب د ف ك ه ف و ق ر ا ز افضل من ا ل ت ب د لك ان يكون ه ا ك ف ض ل من م س ت ب د لك يكون ه ف و ق ر ا ز م لك ن و ن هناك ا س س م ع ي ل م استدل ابن خيم على ه ذ ا المساله بدليل قال عمر بن خطاب احتجم عنه ا ل سلم في نص قاله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالنسبه لعمر, إضافة لعمر كان فهم اضافي و ب ا ل ن س ب ة لسلام كان فهم حقيقي كيف؟ لما, لما رجع من ا ل ح د ي ب ي ة قال عمر للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اولم تقل لنا انا سنطوف بالبيت مم مما امرنا مم قلت لهم طب و ف القبر دفهم عمر قاله اقلت لكم في هذا العام قال لا، قالا ستطوف ولكن ليس في هذا العمل ابن قيم قال هذا يدل على أ ن الفهم اضافي وحقيقي ب د أ أن وظهر شنوب لهم من نستفضر <تصفيق> نكون بذلك ي ا إ خ و ة قد انتهينا من المحور الثاني وهو المدخل عبر فقه الخلاف ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ل ث ة حتى ن أ ت ل ف لا بد أ ن تضيق مساحات الاختلاف كيف نضيق الخلاف كيف نضيق الخلاف طيب واحد أ و ل ا استحضار أ ن الاصول والغايات والطريق والمقاصد و ا ح د ة الناس كانوا يستحضروا الخلاف بكذا الذي أ ن ت تختلف معه إ ذ ا كانت الغايات والمقاصد والطريق و ا ل أ ص و ل و ا ح د ة فهذا مدعاه إ ل ى تضييق الخلاف وتقليله وتقليصه طيب يقول شيخ ا ل إ س ل ا م ت ي م ي ة واختلاف ا ل ص ح ا ب ة لم يضر ل أ ن ا ل أ ص و ل و ا ح د ة الكتاب و ا ل س ن ة و ا ل غ ا ي ة و ا ح د ة ط ا ع ة الله ورسوله والطريق واحد هو النظر في ا ل أ د ل ة من غير تعسف وتقديمها على كل ر أ ي وقول وذوق و س ي ا س ة ونظر قال مكان هكذا استطاع وهذا كان قاله ق ا ل ه القيم في الصواعق ا ل م ر س ل ة استحضار أ ن الطريق و ا ل ق ص و ل و ا ل غ ا ي ة شنو و ا ح د ة طيب اتنين الخروج من الخلاف احتياطا الخروج من الخلاف شنو احتياطا يعني أ ن ا ممكن أ ق و ل للناس راي وهم مجتمعون هذا ا ل ر أ ي في م س أ ل ة ا ج ت ه ا د ي ة قد يفرقهم و ي أ ت ي إ ل ى تشاؤم ويؤدي إ ل ى زرع ا ل ف ر ق ة بين الناس أ ت ر ك ه ب ا ل ك ل ي ة وهذه ق ا ع د ة ق ا ع د ة الخروج من شنو من الخلاف الغرض منا شنو تضييق الخلاف يعني القرافي رحمه الله حكى عن المازري المازري من أ ي مد ا ل م ا ل ك ي ة هو من شيوخ ا ل ق ر ا ف ي حكى عنه أ ن مذهب ا ل ش ا ف ع ي ة بطلان ص ل ا ة من لم ي ب س م ل كما بسملت كما ق ر ت البسمله ة صلاة ك ا في رفعتك كل صلاه شنو ب ا ط ل ة وقول ا ل م ا ل ك ي ة أ ن ا ل ص ل ا ة لا تبطل بتركها ا ل م ا ز ر ي كان مالكيا وكان يبسمل وكان شنو ي ب س م لما ل سئل قال البسمله تركها عند الشافعي ت ب ط ل وقراءتها عند مالك لا ت ب ط ل ف ص ل ا ة متفق عليها خير من ا ل صلاه مختلف فيها هو كان ما قرا ص ل ا ة عند الشافعيه ب ا ط ل ة وعند مالكه ص ي ح ة وكان قرا عند, الم... عند الشافعيه ص ح ي ح وعند الملكيه جنو قال الصلاه متفق عليه خ ي من الصلاه المختلفه ي من اين كانوا يبسمه وليسوا الخروج من شنو خلف خ ا في خلاف في ا ل و ج ب الخفيه الخروج من الخلاف ك د ه ا ل ط غ ط ي ه ل أ ن ممكن تكون م غ ط ي ة وجوبا ممكن تكون م غ ط ي ة ش ن و انا اقول لكم ح ا ج ة م ا ل ا قلت ي و ا ح د ة م غ ط ي ة استشرابا لحد حسها إ ل ا من رحم الله كل ان تغتاز ل ن و ج و ب ة و ا ح د ة جرت ووصلت إ ل ى إ ن ه مستعد م ي ة المئه وبعدها اتنقبت ما بيحصل ناتي الذهب كويس ش ف ت ف يعني الخروج من الخلاف ا ح ط ي ا ف ا قال صلاه ب ب س م ل ة متفق عليها من صلاه بغير ب س م ل ة مختلف ة فيها ناس ي ق و ل لك ب غ ب ط وناس ي ق و ل لك شنو هذا الخروج من الخلاف طيب ثالثا نضيق الخلاف بتجنب أ س ب ا ب ه هنا أ ن ا أ و د أ ن أ ق و ل يا اخوانا النقاط إ ذ ا اختلفنا أ و ل شيء علينا أ ن نحدد التعريف قبل ا ل ش ك م اختلف في م س أ ل ة ج ا ئ ز ه او لا ج ا ئ ز ه لا بد أ ن نحدد المفاهيم والمصطلحات ذات ا ل ص ل ة هي ذات اشنو مو ذات اشنو اختلف و د ش ن و معناها لا بد من تحرير ما يقرا عند ا ل ف ق ا ء بتحرير مواضع شنو؟ النزاع الناء مختلف في شنو ل ا ت م خ ت ل ف ي ن لما نحررها هنعرفها كبيره أ ك ب ر من التوحيد و ا ل س ن ة ولا اقل من التوحيد و ا ل س ن ة لو ما حددناه ما ح ن ع ر ف ن ق و ل شنو نحدد ونعرف ا ل أ ش ي ا ء ثانيا الا نختلف حول المثال قبل القاعده ة كذا فلست مختلف في المثال انت مختلف في المثال ولا في القاعده لتبدو لنقطه ان ما ك يختلف ا حول ا ل م ث ا ل قبل القاعدة ل ا و ا خ ت ل ا ف ح و لا ل قبل ش خ ص ا ل ف ك ر ة والاختلاف في التشخيص قبل الحل هذا ريح ا ل م ش ك ل ة طوالي قبل ما تحل ا ل م ش ك ل ة تعرف شنو ا ل م ش ك ل ة ذاته اجنو عشان مالك س ت ت ح ل ه انت ا ل م ش ك ل ة دي بس م ش ك ل ة ك ل ه ا ش ن ي ك ا ت من فلان ولا انت ا ل ف ك ر ة نفسها ما ف ا ه م ة وما دايره بغض النظر عن الجريان هل انت مختلف في ا ل ق ا ع د ة ولا في المثال يا اخوانا م س أ ل ة واضحه جدا في كثير من ق ض ا ي ا الخلاف ا ل م و ج و د ة طيب <تصفيق> رابعا يضيق الخلاف بالاقتصار على الشريعه ة الإسلامية و د بأمرين ا ل أ م ر ا ل أ و ل ا ل إلى الدليل خلاف ر ج و إخواننا وواحد ع إذا في م قال له د ي ل خلاف وقال ورجع معنا ه انتهى لكن بعد الدليل واحد أبا والتاني لكن بعد أبا معناه في شنو ل ك ن لو في ا ل ث ا ن اختلفوا واحد جاء ح ج ة و ا ل ت ا ن ي خضع ل ل ح ج ة يعتبر خمس الخلاف ماله انتهى يعني شوف عمري ا خطر ضلوعا وارضاه طلع حكم ا ل م ر أ ة ترس زوجها ده في الدين إ ل ا في الديه الديه ل ل ع ا ق ل ة فقط و إ ن لم يكونوا وارثين يعني زول مات ض ر ب و ا ا ل ع ر ب ي ة ولا ك ت ل و ا وجودوا اهل الديه اللي جيلوها او لادعموها عثمتو اللي كان ب ي د ف ع و ا الديه بعدين حسن زول اللي بيدفعوالها د ي م ن ل ل ع ق ة ا ل د ي ل م ن يدفع العقلة. العقلة العثمره ق العقلة ل ت ع ن ه فطالما هم بيدفعوا إ ذ ا أ ت ي ت شنو توزع عليهم هذا ر أ ي يعني سريع و أ ر س ل بذلك ف أ ر س ل إ ل ي ه الضحاك بن سفيان رحمه الله قائلا لعمر لقد قتل أشيم قتل اشيم ل قتل ض ب ب ا أ شنو؟ الضبابي قتل أشيم الضبابي و أ ر س ل إ ل ي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ورث زوجته ف و ر س ت ه ا قال عمر إ ذ ا كان ا ل أ م ر كذلك فترث إ ذ ا كان ا ل أ م ر يعني كذلك شنو ترث في ا ل أ و ل صلى حكم ب أ د ل ة إ ن ه طالما اديه ل ا ل ع ق ل ة يدفعوها معناها توزع ا ل ع ق ل ة والملا الراجل مات اديه ل بقت شنو ورثه ترث ولا ما ترث عند عمر لم تكن ترث حتى ورد حديثه محاكم منه ا بن سفيان أ ن عشيم الضبابي قد ورث شنو زوجته من ديته طيب المحور ا ل أ خ ي ر معالم في طريق الائتلاف معالم في طريق الائتلاف باختصار يا اخوانا الكلام ده كان ناس عملوا فيئتلفوا ن شاء الله الكلام ده كان ناس المؤتمر الشعبي والوطني عملوا بيه بتلفق بي... بي... بي... و مش الشعب ل ب ر ا و والوطن ي ب ر ا دا و ده عنده دار براو د دا وعنده دار براو كده وحصلت السجون والمنشي والسمشفه وكافوري الكلام ده كان أ خ ذ و ا بيه بتلفق الكلام كالاتي ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى النظر فيما هو متفق عليه ده ب ج ي ب الاطلاق طوالي اثنين النظر للعدو المتربص الشامت يا اخواننا عبد الله ا بن أ ب ي بن سلول خطر على الدين كيف واضح وفي ا ل م د ي ن ة أ ب ن ا ل ن ي سلم أ ن يقتله قال حتى لا يقال أ ن محمدا يقتل أ ص ح ا ب ه ل أ ن وقوع الخلاف يفقد العامه ا ل م ص د ا ق ي ة في المختلفين الناس لا يعرفون التفاصيل يقولون انصاصي مختلفه الجروش ي ا كثرت من السعوديه م ا يعرف التفاصيل ي ق و ل ا ن ي ي س م ع منهم شروطين ما يسمع شروع ولذلك في فيها صد للناس يسلم في ولكن يجب ان يكون مهما يقال ان محمدا يقتل حتى يقال و ن ي محمدا يقتل وما ي ق ت ل ان محمدا يقتل حتى يقال ان محمدا يقتل حتى لا يقال أ ن محمدا يقتل حتى لا يقال ان محمدا ي ب ا ل ن ظ ر إلى ا ل ع د و ا ل محمدا يقتل حتى يقال ان محمدا يقتل إ ت ل ا ف ا ل د ع ا ئ م ا ل أ خ ل ا ق ي ة و ا ل د ع ا ئ م ا ل أ خ ل ا ق ي ة س ت ة واحد ا ل إ خ ل ا ص والتجرد والبعد عن ا ل أ ه و ا ء و ح ب و ظ النفس يا اخوانا شوفوا راجل م ر ا ه ي ش ك ل و يديك م ش ت بيت أ ب و ه و ج ا ل ن ا س يصلح بيناته ا ل ش ر ي ع ة ق ا ل ف ب ع ث حكما من أ ه ل ه وحكما من أ ه ل ه ا ان ي ر ي د إ ص ل ا ح يوفق الله بينهم ان ي ر ي د إ ص ل ا ح كان ي و قاعد يتناقصوا وما لها للاصلاح أصحب ا ل ص ل ل ح ك ن ماذا يجب ان يكون هناك ل ك ج م وحكومة انقاذ ل أ ر ا د ا إ ص ل ا ح ا لكن هناك انقاذ ه اسلاحا يضع لكن هناك ف انقاذ ل اسلاحا ل ن ب ع ل وللراي وللشخص و ل ا ي جزء شوفوا قال العز بن عبد السلام كان مما أ ث ر عن الشافعي قوله إ ذ ا ناظرت أ ح د ا س أ ل ت الله أ ن يجري الحق على قلبه ولسانه عشان ما يظهر انه انتصر عليه م البعد عن التعصب كويس طيب جيل من الدعايه الاخلاقيه احسان الظن هذا مهم جدا في الائتلاف رابعا الحوار بالتي هي احسن خامسا عدم اتهام المقاصد والنيات أ ي خلاف يقع مقبول قاصد كده ما تدخل في المقاصد بقول هو دائل الخير ل ل د ع و ة ولكنه أ خ ط أ شنو أ خ ط ا الطريق و أ ن ا ا خ ت ل ت معه في في الطريق و ا ل أ س ل و ب لا ت ت ه م ن ي ا ت د ي من ا ل د ع ا ي ا ل ل أ خ ا ق ي ة الاعتراف م م ه ة ل ا بالخطا أ دي من, الأخلاقية المهمة. الاعتراف بالخطأ. دي من الأخلاقية المهمة. لانها د ع ي الأخلاقية م المهمة ل أ تدل على عدم التعالي والكبر لان من ا ل أ ش ي ا ء ا ل ك ب ي ر ة جدا التي تؤدي إ ل ى ا ل ف ر ق ة الغرور و ا ل ع د بالراي و إ ل ى غير ذلك من المسائل إ ذ ن النظر في ا ل م ت ف ق والنظر للعدو و ا ل د ع ا ء م ن الاخلاقيه ستة إنصاف أ ل السته ق ب ل ة انصاف معالم الإختلاف معالم الإختلاف طريق من ن اهل القبله, من من القبلة. ة يقول شيخ تيميا أورسان أ ل ل ا سبحان ن ة والجماعة ي ح و ن أهل القبلة بالجملة ي ب الله ة بالجملة ويدعون م ويترحمون عليهم عشان ما تقول لي انت بتحب ا ل ص و ف ي ة قال لي بتحبونه بشنو بشنو بل ا ج م ل ة يعني مسلمين مسلمين يدعو لهم ي يكونوا لهم ا ل ه د ا ي ة والخير ويقول الله اغفر ا ل م س ل م ي ن وشنو المسلمين وشنو والمسلمات ما قلت السلفيين بس و إ ل ا تكون حجرت شنو واسع دمي الانصاف أ ه ل ا ل س ن ة ل أ ه ل القبله ولكن هذا لا يمنع أ ن يبين لهم اخطاءهم وان يناقشوهم وان يناظروهم وان يصحبوا الشبهات وكذا طيب خ م س ة م ع ا ل ف طريق الائتلاف عدم تصيد ا ل أ خ ط ا ء وتضخيمها شوفوا دا يطلعلي غلط يطلعلي غلط من مافي يطلعلي غلط ل أ ن ه مصير وممكن نفس ا ل أ خ ط ا ء تصدر ممن هو يرضى عنه ف ل ذ ل ك لا ي ع ت ب ر ه أ خ ط ا ء ل أ ن ه لم ي ت ص ي د ه ا و ت ص ي ر اخطا ل أ ء يؤدي إ ل ى ت ض خ ي م ه ا و ع ي ن ا ل ر ض ا ع ن ك ل عيب ك ل ي ل ة كما أ ن ع ي ن ا ل س خ ط تبدي ا ل م س ا و ي ة طيب أ ح ك ي ل ك م حج ا ة عجيب ة أ و ر د ه ا الذهبي و ل ل ه ي ق و ن الذهبي ذا طيب المصف قال دخل القاضي أ ب و بكر ابن العربي إ ش ب ي ل ي ة فناقش فقهاء إ ش ب ي ل ي ة في م س أ ل ه فقالوا له الحديث لم يثبت عن مالك الحديث كده أخوانا ا أسمع الحديث لم ق ص الحديث ل يثبت عن من عن مالك فقال له ثبت عن غير طريق مالك ب ف ب ث ل ا ث ة عشر ط ر ي ق ة قال له فيك كم ثلاثه عشر ط ر ي ق ة ش و من غير مالك قال له ا ع ت ن ا بهذه الطرق قال فعجز يعني ما ق د ر يجيلون المسائل به او قال له يعني أ ر ج ع إ ل ى الكتب فرجع إ ل ى الكتب أ و ت أ خ ر عليهم فاتهموه أ ن ه كذاب طوالي ت خ ت ا قال ز و د و ما ل ه كذاب وبعضهم أ ن ش د فيه شعرا طلع فيه شعر إ ن ه ك ذ ا ب زنجناه وقلنا ل ج ي ب وماجاب وين انت وانت ما ن ك ي ب وكذاب قال الذهبي رحمه الله و ل ع د القاضي أ ب و بكر سرى إ ل ى ذهنه حديث آ خ ر فوهما و أ م ا الشاعر ف إ ن ه يختلق ا ل إ ف ك والانصاف إ ن ص ف عزيز و ا ل إ شنو؟ أزودنا ما、كدر. الإنصاف كتبت عزيز لذلك لكن تصيد ا ل أ خ ط ا ء و أ خ ط ر من تصيد ا ل أ خ ط ا ء ع الفرح بخطا ا ل أ خ وزلته يعني ز و ج يقوم د ا ي ل له ف ي ف ر ص ة هو ما غلط أ و ل ما يغلط هو بس الحمد لله الله ا ل ا ن ي ويمسكه ويطيبيه اكلم الناس كلهم ياخد خ ط أ م ت ص ي ط ومضخم لمنطلقاتك أ ن ت وفي نفس الوقت هذا ا ل خ ط أ مالوف انت فرحت ب ش ن و ب ذ ل ة أ خ ي ك يقول الشيخ الدكتور بكر ا بن عبد الله بو زيد كلام عجيب يقول و أ م ا البحث عن الحفوات وتصيدها فذنوب مضافه ة ذ الى مضافة إ ذنوبك ا ل أ خ ر ى قال و ا ل إ ن ص ا ف ب ح ا ج ة إ ل ى قدر كبير من خلق رفيع ودين متين راجع كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين عنده ر س ا ل ة لم أ ر في بابها مثلها إ ل الا عندما كان عند كان ا أ و ئ ل ما كان عند ا ل أ و ا ئ ل من السلف اسم ا ل ر س ا ل ة تصنيف الناس بين شنو؟ ب ي ن الزنود و ا ل ي ق ي م ه ذ ا إ ش ك ا ل الله ه ذ ا إ ش ك ا ل طيب سادسا من معارف في طريق الائتلاف إ ن ص ا ف أ ه ل ا ل س ن ة بعضهم بعضا مش بينصف أ ه ل ا ل ق ب ل ة ينصف و ا بعضهم شنو بعضه طيب كيف ينصف بعضهم بعضه م واحد اغفال هفوات من غلب خيره اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم والحديث زمعناه في كل شيء قال الا الحدود الا شنو الا الحديث في السلسله الصحيحه أ ق ي ل و ا ذوي الهيئات عثرات ه م إ ل ا في شنو إ ل ا في الحدود ف إ غ ف ا ل ه ا فواتما غلبه خيره ده من قواعد الائتلاف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما أ ت ى ب ا ل ق ص و ا ء يريد م ك ة و أ ت ت ا ل ق ص و ا ء على وادي محسن وبركت فيه و أ ر ا د ا ل ص ح ا ب ة ان يقيموها ف أ ب ت ف أ ص ب ر و ا فيها حكما و أ خ ط ر شيء استعجال الاستعجال في إ ص د ا ر ا ل أ ح ك ا م قالوا خلعت القصواء خلعت معناها بركت بدون عذر و أ ق ر ب ا ل أ ل ف ا ظ من ا ل د ا ر ج ي ة ا ل س و د ا ن ي ة حرمت قالوا ما لا حرمت ماذا تقول قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مدافعا ما خلعت القصواء وما ذاك لها خلق ولكن حبسها حابس الفيل قال ابن الحجر وفيه من ا ل أ د ب أ ن من وقع منه ا ل خ ط أ وكان على ماض طيب ولم تكن هذه عادته قال ف إ ن ه لا يؤاخذ عليها ويدافع عنه بما سلب وما ذاك لها شنو قال ف إ ن النبي التمس العذر لحيوان فكيف ب أ ف ا ض ل البشر ناس يكونوا علما ء ودعاه ومصلحين حتى حكام يريد الخير الناس يقوموا ا س و يقوموا يطعنوا فيهم ل م ج ر د شيء ظهر لهم أ و بدا لهم ما خ ل أ ت القصواء وما داخلها خلق قبل كده ما عملت كده معناه ده شيء جديد عليها قال يدافع عنه بما كان عنده من ماض وسبق وخلق م ع ا د ه ملك ه لابن حجر ده استنباط عظيم و أ ج ل من ابن حجر أدب ا ل ن ب ي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و السلام ولكن ا ل ه أدب أدب أسوأ ل ا هذا ن إنصاث هو السلام ن ؤ ث ولكن ه ل ا ن هو السلام ن ة نجعل ع لأحد ص ة عصمة لا نعصمه نقول عنده عصمة ولا نعصمه عنده نؤثمه ب أ ن نجعله شلو آ ث م ا أ ي ض ا ينصح ولا يجرب ي خ و ا ن ا وقوع الخلاف في مساله ا ت ه ا د ي ة و ا ل خ ط أ من ا ل إ ن س ا ن لا يعني أ ن يتغاضى عن, عن خطئه فلا بد أ ن شلو أن ينصح فيها طيب ينصح ولا يجرب ثم ا ل إ ن ص ا ف باعتبار المحاسن والمساوي وتغليب المحاسن قال ا ل شيخ الاسلام لو قدر لعالم كثير الفتوى أ خ ط أ خطأ أخطأ في مئة في م ئ ة م س أ ل ة قال رحمه الله تعالى لم يكن ذلك عيب فيه كام دا؟ عليك. زور عالم طوال عنده كثيرة دا؟ عالم طوالي فتاوى خالف مئة مسألة عنده زور الحق أخطأ في فيها لا ا د م ا ع ي ولا ي ؤ خ ذ على ذلك فينصح ولا يجرب وتعتبر ا ل محاسن وشنوخ وتغلب ثم ا ل خ ط أ من الرجل من أ ه ل ا ل س ن ة لا يبيح ظلمه فرق بين ا ل خ ط أ ي خ و ا ن ي شوفوا الشيخ ا ل س ب ت م ي ة يقول من أ ك ب ر المسائل ا ل ع ل م ي ة ا ل م ه م ة والله هذا كلام برضو رفيع اسمع هذا الكلام يقول رحمه الله تعالى أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة لا يلازمون بين, ال... بين الخطا وبين لا يلازمون بين شنو؟ بين الخطأ وبين ا ل إ ث م فقد يكون ا ل إ ن س ا ن مخطئا ً ومغفور له ل أ ن ه خ ط أ شنو؟ ا ج ت ه ا ب ي ولكن لا يمنع أ ن يقال أ ن ه ذ اشنو خطأ. ولكن خ ط أ ه لا يبيح لنا شنو ظلمه قول أخطأ مئة مئة هل هذا سبب ل أ ن يطعن في عرضه ويتكلم فيه و أ ن ينقص من قدره و إ ل ى غير ذلك الذي أ خ ط أ لا يشحق لنا ذلك فهم لا يلازمون بين الخطا وبين ا ل إ ث م قال واهل ا ب د ع ت ه يجعلون كل خ ط أ معه شنو م عوزه ورسولتي لا يقول خطأ م عوزه و إ ل ى ل ما قال ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م إ ذ ا اجتهد الحاكم وشنو و أ خ ط أ ف ل هشنو ليس إ ث ن ي ن ليس شنو فلا تلازم ب ي ن ا ل ح ط أ و ب ي ن شنو وبينا ل ا ث م لا تلازم أنا م م ك ن أ خ ط ي ا ت كون خ ط أ ت ك ما م ع ن ى أ ن ا شنو م ؤ ا ت ي ولكن في م ا ب د أ لي من المسائل ا ل أ م و ر أ ن ت ع ل ى شنو على خ ط أ ط ي ب أ ي ض ا من ما يؤدي إ ل ى الائتلاف في هذه ا ل م س أ ل ة قبول الحق من الحبيب و ا ل ب غ ي د هذا معالم في إ ن ص ا ف اهل ا ل س ن ة والجماعه عشان ا ح ص ل الائتلاف تقبل الحق من شنو كونوا ذكر هالزول ما يمنع ا ن ه تستمع ل ي ه م يمكن يكون عنده حق كده ج ن ب خ ق ا ل ثقتي من الناس مختلفين ل أ ن ه ما غنبو زاتو سمعوا الخلاف ذ ا ت ه في شنو كده ج ن ب واسمع و ن ع ق ش ربما تصل إ ل ى شنو إ ل ى ن ت ي ج ة طيب سابعا و أ خ ي ر ا من م ع ا ل ف طريق الائتلاف التوازن في الامور كلها, التوازن في, الأمور كلها. طيب التوازن في الحب لا تربط بين الشرع وبين الشخص يعني مثلا زول ب ك ر ه زول معناه هو قوة ضد الشريعه زول ما وافق زول معين هل معناه هو خلاص؟ ما عنده أ ي فهم وهو ما على الشريعه عدم التوازن في ا ل أ م و ر كلها في الحب بعدها أ ق و ل لكم يعني كثير من الناس يقول لك يحب الرجل بقدر ما فيه من ط ا ع ة و ي ب غ ى بقدر ما فيه من م ع ص ي ة خلاص هكذا مثل ما تريد تطبيقه صعب جدا ك ل ك ن س أ ه ل ا ل س ن ة أ ه م ما ف ع ل ه م أ ن ه م على التوحيد ح ب أ يزول من أ ه ل ا ل س ن ة دي ق د ر ا ل ت و ح ي د ادرسوا التوحيد اشعروا دائما ا ك ر ه و ب خ د ر المعاصي فيو ه ي ح ص ل ش ن ق و ا ي ا س خ و ا هيا ساشنقوا هيا ساشنقوا ه ي ح ص ل ش ن ق و ا ه ي ص ل ا ش ن ق و ا عدم ا ل إ ت ل ا ف بسبب السوء عدم ا ل أ خ ذ بوصول أ ه ل ا ل س ب ه ة ا ل ج م ا ع ة قال له احب ب خ د ر ما فيه من طاعه شوف أ ي زمان اهل التوحيد تحبه قدر التوحيد و ت خ ت ت ل ف و ق ر ه ه بقدر ش ن و المعاصي التي ش ن و التي فيه وقس على ذلك طيب التوازن في الحب التوازن في البغض ا ل م و ا ل ا ت مع وجود الخلاف ا ل م و ا ل ا ت مع وجود الخلاف تدل على صدق في طلب فصل الشارع و ا ل م ع ا د ا ت بين المختلفين في الاجتهاد اتباع هوى يا في أخوانا زور برضو معنا خليع على كلام الاسم خالفتك ذلك بشنه انت قائم الأقيدة على جوانب الأقيدة والمتفق عليه. ب ه ذ ه ا ل م س أ ل ة ل ك ن ب ع ض الناس اسمها هذي قائمه ع و م ن ت ظ م و ل ا م ن ت ز م ة من و ا ف ق ن ا أ ح ب ب ن ا أ ك ث ر من غ ي ر ه ولو كان غ ي ر ه أشد و أ ح س ن من هديه ن ا دي قاعدة دي ع ب ص ح أو ما ص ح ق ا ع د ة ه بديه ع ع ن ي أ ن ا ازور ل ا ل و ا ف ق ي أ ح ب ح ب شديد ولما وفقني ا ولو كان في دينه اقوى منه أ ن ا بحبوته إ ذ ن أ ن ت جعلت نفسك واراءك التي طرحتها هي مقياس الحب والبغض وهذه أ ص و ل ب د ع ي ة ج د ي د ة عرفتم طيب ثم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ه اختم هذه ا ل م ح ا ض ر ة بقول ي الاستماع الى ر أ ي ا ل آ خ ر وتفهم ما يريد والتعامل مع الذي تخالفه في أ ي ر أ ي تاتلف باعتبار أ ن ر أ ي ك صواب يحتمل ا ل خ ط أ و ر أ يغيرك خطا أ يحتمل ش يحتمل الصواب مع البعد عن التجريم و ا ل ت أ ث ي م واتهام النيات والمقاصد مع الانصات الجيد استمع جيد ز و ر انت مختلف مع عوده تنافسه خليهم كلام ه كله ا س ت م ع ل ه الانصات الجيد لذلك وتحديد المصطلحات المختلف فيها في تعريفها ل ن ط ر ق ت ك م مختلفين لما تجي ت ع ر ف ا ل م س أ ل ة تطلع ش س ل و ب متفقين كل هذه المسائل و ا ل أ م و ر هي من ا ل أ د و ا ت ا ل ع ل م ي ة التي يقصد بها ائتلاف ا ل أ م ة وجمع ا ل ك ل م ة و أ ن ا أ ق و ل في زمن الخلاف يتوجس كثير من الناس من مثل هذه المحاضرات ولكن أ ق و ل بدون تذكيه مثل هذه المحاضرات إ ذ ا كانت تتم ب ط ر ي ق ة ع ل م ي ة في تناول هذه المسائل يكون نفعها وخيرها المرجو منها كثير مع اعتراف أ ن هذه ا ل م ح ا ض ر ة م ت و ا ض ع ة جدا ولكن آ م ل أ ن يكون هنالك من ا ل أ س ا ت ذ ة والشيوخ والدعاه وطلاب العلم والعلماء من يستطيع ان يرفض الموضوع ب ق و ة أ ك ث ر من هذه النقاط لكن أ ن ا في ت ق د ي م ي في زمن الخلاف وكثره الكلام ط ر ح ا ل قضايا في ص و ر ة ع ل م ي ة يحل كثير من المسائل والمشاكل وهذا الهدف ا ل أ س ا س ي من هذه ا ل م ح ا ض ر ة أ س ا ل الله تعالى أ ن يوفق ويتقبل ويتقبل ويعيد ويوحيد و أ ن يوحد صفنا و ان يجمع كلمتنا و أ ن يؤلف بين قلوبنا و أ ن يصلح ذات بيننا إ ن ه و لذلك القادر عليه و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد آ ل ه و صحبه و سلم طيب يقول تختلف و تتفرق الجماعات ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن ص ا ر ا ل س ن ة و ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة و يتربص العدو ب ا ل إ س ل ا م أ ي ه م ا أ خ ط ر القضايا الخلافيه ام العدو الذي يتربص بهم به؟ لكن يتربص ل يا إ خ و ا ن أ ن ا ا و د أن اقول لكم شيء ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة لن تكون ح ر ك ة إ س ل ا م ي ة ص ا د ق ة إ ذ ا اختلفت في نفسها وتريد أ ن ت أ ت ل ف مع الذين يتباينون معها تباين شديد اللهم ممنوع السلفين سنة وانصار ا ل س ن ة لن يكونوا صادقين إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يحققوا حق وحده اسلاميه ما لم يتحدوا في شنوك أجل مش ف ر ع ي ة في مسائل شنو أ ص و ل ي ة لكن أ و د ان اقول شيء أ ن ا مع ا ل و ح د ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ق ا ئ م ة على أ س س ع ل م ي ة ا ل ق ا ئ م ة على الحوار وبعد ما يصل الناس من النسوان خلاص ده ان شاء الله ي ك ب النوم ما ا ل م ش ك ل ة دوم س ت ث ن ى طيب ف أ ق و ل انا عندي, عندي ق ن ا ع ة إ ن ه العدو القادم والشر الذي سوف ينتظر السودان أ ك ب ر من أ ن تصده ج م ا ع ة و ا ح د ة لكن على أ ي أ س اساس يأتلف ل ن ا أقل ش ي ء ي ع ت ل ف و ا على برنامج ا ل ح د شنو ا ل ح د شنو ا ل ح د ا ل أ د ن ى ده يضعوا ج م ا ع ة و ا ح د ة ويضعوا كلهم مع بعض مشكلتهم ل ح د حتى ما جلسوا أ ش ا ه ي ت ن ا ق ش و ي ح ر ر و ي ع ر ف لكن ا ل م س أ ل ة ي ا إخوان من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ن ظ ر ي ة أ ن يدفع الكافر بالمبتدع هذه ا ل م س ت ق ر ة عند اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة دفع ابن تيميه تتاغد من ب ا ل ص و ف ي ة مع وجود خلل في الاعتقاد عندهم لا حتى د ف ع ا ل كافر بمن هو أ ق ل منه كفرا ستصالحون الروم اشنق سلحل وتغزون انتم وهو عدوا لكم من ورائكم من الناحيه ا ل ن ظ ر ي ة لكن كيف يتم هذا ينبغي أ ن يتم وفق أ س س ع ل م ي ة إ د ا ر ة حوار بعيد عن الاستخطاف ر دارين دارين يعني الآن أديك يعملون إسلامية عبادتهم الآن ناس حاجة مثلاً ناس الحكومة يعملوا وحدة إسلامية. يدخلوا الناس تحت شنو؟ تحت تحت كلام. وابن فعلي ما وحدة تحت ع ويعرفوا ل إسلامية الوحدة الإسلامية الناس يجلسوا الأصول ي ما هو وحدة شنو؟ و ا ل س و ا بدون و ش ي حيكون على المطلقات و م ع و ج و د ا ل ن د ي ة لكن ك ل و ا ح د خ ا ئ ف ن ي الوطن يحتوي وسترول ي ا ي ح و ف و الاسلام ي في السودان ا ل ن ا س م ا ق د ر و ا ي ن ا ق شوها بوضوح ا ل م ر ا ر ا تاريخي ل ت ا ة ونصرنا هناك ناس قبل كده يعني ا س مع ا ل ح ر ك ة الاسلام ي ة تفوق ك م ر ة وكان ب ي ح ص ل ش ن و ف ي ه ا طيب ده الناس اللي بالهم تانية、بتفقه. كويس؟ يخط في يتفقوا المراه التاريخيه ت ا الحواجز النفسيه ة نسبة حركة في الإسلامية كرهية حينما ناس من التذكر التصارصون فنمنا لأسباب ودي الأهمة الأسباب شوف و يكون والمنهجية قد ا ل م س أ ل ه مش مع ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة بس ي خ و ا ن ن ا كل الفصائل ا ل إ س ل ا م ي ة بتحتاج أ ن تتداعى إ ل ى و ح د ة إ س ل ا م ي ة من أجل دفع العدو الذي يتربص بالاسلام عافه ل الوثيقة ك كورو ت بتاعتنا ب م عارف الكتب ا ل و ث ي ق ة ت ا ع ناكورو انو أ م ر ي ك ي يمين صهيوني مطرف حتى مش في اليمين ا ل ا ن ج ل و س ك س و ن ي اللي هو الارذكس ولا من النصارى صهيوني عديم و ث ي ق ة ن ا ك و ر ما معروفه الخبايا شنو لذلك الناس بيحتاجوا الى يقظه طيب يقول ما أ س ب ا ب الاختلاف في حكم تارك ا ل ص ل ا ة رغم وجود حديث صحيح ان يكفر تاركها طيب الرد الحديث الصحيح يكفر ج ن و ب تاركها هل الكفر يوم ا ل ق ي ا م ة والشرك يغفر لا يغفر لكن النبي ص الله س قال في حديث أ ي ض ا عن تارك ا ل ص ل ا ة قال إ ن شاء عذبه و إ ن شاء ج ن و ب ه غفر له وحديث ص ل ا بن أ ش ي م حديث حنيفه بن اليمان أنه يكون في يدرس يوشك ك ن فيه يدرس ي و أ ن يدرس الاسلام كما يدرس وش الثوب قال حتى تدركوا الشيخ و ا ل ش ي خ ة يقولون لا إ ل ه إ ل ا الله لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون و إ ن سئلوا عنها قالوا أ د ر ك ن ا عليها شنو آ ب ا ء ن ا قال أ ت ن ج ي ه م يا صله قال إ ن ه ا تنجيهم يا صله قال أ ت ن ج ي ه م يا حليف قال إ ن ه ا تنجيهم يا صله دي أ ح ا د ي ث م ع ا ر ض ة و إ ن قلت أ ق و ل ب أ ن تارك ا ل ص ل ا ة يكفر كفرا اكبر يخرج, شنو؟ يخرج من شنو لكن هل القائل ب أ ن ه كفر قال قالوا ما قالوا ما كافر قالوا كافر ولكن كفر عملي وليس كفر شنو اعتقادي هل هذا يعتبر مخالف لاهل ا س ن ة والجماعه زور قال تارك ا ل ص ل ا ة كافر الحسن ما حد قال ولكنه كفر عملي معارض بهذه ا ل أ ح ا د ي ث بل معارض ب أ ح ا د ي ث فرض ض ل التوحيد ا م ع ب أ ح التوحيد د ي ث ف ض ا ل يعني الخلاف فيها شنو معتبر بالمناسبه ة ك د ه ن ق و ل لك الحديث صحيح ق ا لكن الحديث ل صريح عنه المعارض م ا ل و ب ر ض و صحيح وقبل و إ ن كنت أ ق و ل بخلاف شنو بخلاف ذلك ل أ ن ه مثلا ب ر ض و فيها اجماع برضو قد يكون ا ل م س أ ل ة ف ي ه في اجماع وكذا ثم يفرق حتى شيخ الاسلام تيميه يفرق بينما لم يصلي ا ل ب ت ة زول عمره ما صلى دا اصه أ ن ا ما أ ش و ف إ ن ه كافر كفر أ ك ب ر ويقال لا إ ل ه إ ل ا الله وطلع فوق المئزنه برضو كافر وزول يصلي ويقطع ب د ه ممكن يكون إلى الكفر العمل ن شنو؟ أ ق ر ب و آ خ ر أ س ت ت ي ب على على ا ل ص ل ا ة فلم يصلي ف آ ث ر أ ن تضرب عنقه ولا يصلي هذا كفر أ ك ب ر ولا شك في ذلك دل دام ثلاثة اختلاف الإسلام الله يقول يقول المذاهب ثلاثة ونخالف الواحد المخالف هل هذا الرأي قال الإسلام مسألة خالف قول الجمهور الحق ابن هناك ما إذا اتفق هذا فيها إمام وكان تيمية أربعة شيخ نأخذ شيخ عن معه من برأيهم صحيح؟ غير صحيح رحمه كم من مسألة خالف فيها إمام قول الجمهور وكان الحق معه ودون كثير من المسائل يعني م س أ ل ة شنو أه؟ ومنها كفر تارك ا ل ص ل ا ة ر أ ي الجمهور أ ن تارك ا ل ص ل ا ة لا يكفر الكفر الاعتقادي ر أ ي الجمهور أها و ا ل ر أ ي الصواب شنو أ ن ه يكفر مع التفصيل الذي شنو ذكرنا ه انت ر أ ي شنو كثير من المسائل الجمهور يا اخوانا ن ما زال جمهور ا ل ك و ر ة حسنا نزل يقول المعجره ج ه و ر أخير ده أستحنا بس م ا ل م و ما كلام في زي د إذا صح الحديث مذهبي الحديث هو يقول معذرة طيب نرجع إ ل ى الوراء إ ل ى م ح ا ض ر ة المتهم ا ل أ و ل طالما الحديث عن نبذ الاختلاف قلت أ ن العلماء قديما اختلفوا في نبوه ة الخضر و الخضر ر حجر ا ابن قال حل الزندق باعتقاد ا ج ح حل وقلت نبوة عقبة ل أن أ ي ن يوجد هذا الكلام العظيم حيث لم أ ج د ه في الفتح هو في الفتح موجود في فتح الباري يعني موجود يعني غير أ ن ي لا أ ض ب ط الموضع قلت عن ر ؤ ي ة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ونفيت ر و ا ي ة سيراني وقلت أ ن ه ا م ح ر ف ة وهي م و ج و د ة في أ ك ث ر من حديث في البخاري بماذا تجيب إ ذ ا كانت ا ل ر و ا ي ة هكذا م و ج و د ة في البخاري فهي ص ح ي ح ة لا شك لكن كلام ابن حجر نفسه أ ن ه ا من الروايات ا ل ش ا ذ ة معظم الروايه ا ل و ر د ة ب أ ن ه سيراني من ا ل روايات شنو、الشادة. قال من راني في المنام فسيراني في شنو فاليقظه ت أ و ي ل في ا ل ي ق ظ ة في ا ل آ خ ر ة ف ا ل ا ل آ خ ر ة ي ق ظ ة وليست وليس شنو و ل ي س شنو منام وليس معناه انو اي ذو شفر ص ل م في النوم يقولون ا ي ك و ا عدل ي ز ي ما ب ق و ل و ا بعض ان ل ط ر ي ج و ن عدل ي و ي م و ل و ن ان ي ك ه م عدل ي ويقولون ان يكون سؤال عدل ويقولون ان يكون ف ا عدل ويقولون ف ا ان م يكون عدل ا ويقولون ا ف يكون عدل و ل ق ا ن ت قاعد ب ر لك ان ت ق و ل الكورسي س فاضي أ ر بهذا يا رسول ل ليك وإيه المكان ولكنك تقوم بهذا طيب المكان فاضي ان تقوم بهذا المكان ولكنك تقوم بهذا من ا ل ا م ك ا ب قال في م س أ ل ة اختلاف ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم في فهم ص ل ا ة العصر في بني قريضه ة طبعاً داي أخواننا قلنا ف الإسراع قال الشيخ اللسان تيميه واختلف الفقهاء من ب ع ض ه م وبعضهم قال لو كنت ك في م الشيخ ن ه م ف ع ت فعلت كذا كذا قال ا أو ل اللسان هذا من ا ل خ ط أ لماذا ل أ ن ا ل أ م ر إ ذ ا كان يسعه م فيسع البقيه ة ما في يتكلم الموثولات حزم داعي الناس ابن قال في في يعني ع قال لو كنت م معهم رحمه لصليت في بني لأنه هو. لا يصليه لا يصلي قال لو كنت معهم لصليت الله في بني قريزة بني قريزة في بني قريزة ظاهريته طيب كنت أخذت ظاهر هو يقول هل يوجد هنالك نص من ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة بدعاء امام المصلين بعد ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة و أ ن ي ؤ م ن خلفه اكرر في ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة ما في نص يا إ خ و ا ن لو كان هنالك نص لكان حاسما في ا ل ق ض ي ة ورافعا للخلاف ولرجعنا إ ل ي ه كلها نصوص م ت ا و ل ة يعني حديث البيهقي قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الدعاء بعد ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة أ و دبر ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة لا يرد ه حديث ما في ذلك شك أ ن ه حديث ولكن هل في جماعه ة ل في ج م الدعاء ع ة ا دبر ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة نحن ي ق و ل كتاب سنه بيفهم منه ماذا قال السلف قالوا دبر الشيء قد يكون منفصلا وقد يكون متصلا فلو كان دبر الشيء منفصلا متصلا ف إ ن ه بعد التشهد وقبل السلام هذا دبر ا ل ص ل ا ة ولو كان منفصلا ك ق و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لمعاد لا تدعن ان تقول دبر كل ص ل ا ة أ ن تقول اللهم أ ع ن ي على ذكرك وهذا قطعا بعد, شنو؟ بعد السلام قال يعني رحمه الله تعالى في هذه ا ل م س أ ل ة إ ذ ا كان دبر الشيء م ن ف ص ل ي ق ب ش ن و يصبح بعد السلام كل إ ن س ا ن على ش ن و على ح د الايه ل أ ن ه في إ ل ز ا م قوي من الذي قال الحديث لماذا لم يعمل به أ ي يقول ويخالف قوله لماذا لم يدعو ل أ ص ح ا ب ه ج م ا ع ة ما هو قال ما نفذ ل ي ه هل أ ن ت أ ع ل م بالحديث من قائله قائل الحديث لم يفعل في سنته ا ل ف ع ل ي ة دعا جماعه هذا ث ا ب ت عند ا ل م ا ل ك ي ك م ا ق ك ه م م ل إ م ا م م ل م م ل ك ل م يثبت عن ا ل ن ب ي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة مملكه م ل ك ه مملكه مملكه م م ل ك مملكه م م ا ل ك ه مملكه م م ل ك ل ك ه مملكه مملكه م م ل ك ل ك ه ع م ل ك ه م م ك ه مملكه مملكه م م ل مملكه م ل ك ه مملكه م ل ك مملكه م ل ك ه م م ل ه ل ك م م م ل ك ل ك ه م م ه ل م م م م ل أ ن ه كان يصلي ف و ص ف أ ن ه صلى وانصرف قال ا ل إ م ا م مالك ودليل ه قال بعد أ ن ذكر الله والذكر أ المعروف ة التي علمني ا ا ه د م صلى قال فانصرف ف ا ل ف ا ء ل ل ت ع ق ي ب أ ن ه لم يجلس اثنين إ ذ ا نقلت كل ا ل أ ك ا ر بالتفصيل لماذا لم, لماذا لم ينقل دعاه وهذا مما تتوافق الهمم على, شنو؟ على نقله ل أ ن ه م ع ا ه د قال قال كده كلها بالتفصيل الاذكار س ت غ ف ر الله ا ل و أ و التي ك كله قال و م م المئة ا الأذكار ا ل ت قالها المسلم كلها بعد ا ل ص ل ا ة قيمه هل فيها دعاء هل فيها دعاء ما فيها دعاء كويس ف إ ذ ا ده دليل الدليل التالي ي س د ل به ان ا ل إ م ا م إ ذ ا دعا لنفسه ولم ي د ع و لمن أ م ه خ ا ن ه وهذا صحيح في مواطن الدعاء ا ل م و ج و د ة في ا ل ص ل ا ة السجود إ ذ ا دعب ر ا ه اذا ذبته ويصلي ب الناس مفروض يدعو لنا س معه ا وبعد التشهد وفي أ ي موضع من المواضع في داخل الصلاه ة لم ل يدعوا م هذا هو التفسير سلوف الصحيح لهذه ا ل أ ح ا د ي ث إ ع ل ا ن ستجدون هذه ا ل م ح ا ض ر ة إ ن شاء الله في تسجيلات الفرقان ا ل إ س ل ا م ي ة أمسك ه ذ ا الفرقان ماذا نفعل حيال الماتم حتى ناتلف مع المجتمع يا إ خ و ا ن ا ل ا ت ل ا ف ليس بالحق والباطل ا ل ا ت ل ا ف مع المجتمع بشنو بالحق وليس بالباطل لكن ا ل م ع ن ى إ ذ ا كانت هنالك ف ر ص ة ش ر ع ي ة يعني في جواز ا ل ت ع ز ي ة مع عدم الجلوس في الماتم إ ذ ا كان هذه م و ج و د ة عزي وشنو وانصرف ليسمعوا إ ل ي ك في شنو في دعوتك وكان ب إ م ك ا ن ك أ ن تذهب إ ل ى ا ل م أ ت م وتتكلم أ ي ض ا اذهب واشنو و تكلم يعني هذا هو ش ن و المغرب مع ا س ا ل م أ تجيب و ت السلم و تذوق في ا ل ص ي و ا ن ا ت و بيدينك و جنابتك ا ل ق ص ي ر ة و ي ق و ل ده اعترف مع المجتمعات يعترف معهم يشنو في ا ل ب ا ط ل لو كان الرسل ب يعترف مع المجتمعات ما أ ق ي م الدين وما خولف الرسل في مجتمعاتهم و أ م م ه م ب ا ل م ن ا س ب ة فلا بد من بيان الحق ر ح م ة بالمجتمع طيب السؤال ا ل أ خ ي ر يقول ل السائل ا سترون ا السائلة ئ ل أو س ب ع د أ ث ر ة و أ م و ر ا تنكرونها قالوا ما المخرج يا رسول الله قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ د و ا إ ل ي ه م حقهم وسدوا الله حقكم المطلوب ما مدى ص ح ة الحديث الحديث صحيح و أ ص ل ه في صحيح مسلم وفي السنن موجود شرح الحديث ما معنى شرح الحديث أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه في آ خ ر الزمان سوف يكون هنالك حكام يحكمون بغير العدل عندهم من ا ل أ ن ا ن ي ة وحب الذات و ي أ ك ل حق الناس والى غير ذلك فساله صلى ل عن ل وسلم ي ه ع ماذا نفعل قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ادوا الحق الذي عليكم علي للحكام علينا ا ل ط ا ع ة وعدم الخروج و إ ل ى غير ذلك تؤدي أ م ا حقك اتركوا لله ادق ادق مديت وقال يا الله ادين ح ق ي يعني اترك أ م ر ك لمن لله ولا تخرج عليهم ولا تحدث من الفتن والفوضى في المجتمعات ما يعم الشر الجميع ده هذا تفسير التفسير الثاني نقله ابن ق ي م في مدارج السالكين وهو ا ل أ ث ر بين الناس ما بين الحكومات إ ن ه يكون ناس أ ن ا ن ي ي ن يكون دائره حقك ودائره تدشن ه ح ب و معنى الحديث لا يقودنك أ ن ه عصى الله فيك أ ن تجاريه في العصيان ف ا ل أ ن ا ن ي من المجتمع من الذين هم من حولك اعطهم حقوقهم ولو أ ك ل و ك طالب بها بالمعروف أ و اتركها و ا س أ ل الله يعني لا يمنعنك أ د ا ء حقوق الناس أ ن ه م ضيعوا شنو أ ن ه م ضيعوا لك حق بدءا من الرحم ما قاعد يوفي ج المناسبات ما قاعد يزوروك و ك انت هم بدو ا حذر انت تدون من حظر ونلبس أ لك منه الله ا لو ل ي ه شنو تزورو فالاثره اذا كانت علي ا ل ا ن ا ن ي ة الاثره بالمناسبه تفسير ا ل ا ن ا ن ي ة وحب ذ ا ت إ ذ ا كانت على مستوى الحكومات ف ا ش ت ر ح واضح و ا و إ ذ ا كان على مستوى ا ل أ ف ر ا د والمجتمعات فاشترع واضح والله تعالى ع ل م و س ل ا م عليكم ورحمه الله وبركاته